بسم الله الرحمن الرحيم والمازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراتفة قلوب يومئذ إذ واجفة أبو خاشعة يقولون إن لا مردون في الحفر عظاما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 رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها لكم واناعامكم فاذا جاءت قامت الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى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 فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها